الله يراودت عن نفسي قال الله يراودت عن نفسي وشهد شاهد من اهلها إن كان قميصه قد من قبل انفصل وهو من الكاذبين وشهد شهد من أهل هذه كانت من سؤو كده من